أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن ما يشركون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 وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشط الأنفس إن ربكم لرغوف رحيم والحيل والبغال والحميل لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي صخر البحر لتكلوا منه لحم طري و تستخرج منه حليتان طبصونا وترفلك مواخر فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون. أُعْمَلْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقبل لواني عشركه النعاوه سورة النحل قال سبحانه الا يحول أساء أمر الله أمر كيراي بييميده فلا تستعجلوه حدق قلبنا سبحانه الا ونذهن هي وتعال ونكسر الرياح يشرفون يوحلو او حي وحلوا داجينين سورهن على لو النحل سوره لو مغعبد قصه كجت النحل هو شانيدا او رب سبحانه وتعالى ka waramay suuradan dhaayaas abdullah bin abbas suudiji gelay suuraha sunnaha aan aan aaqibdoona iyadoo ilaahi in badan inoo waramayeen nimooyinkiisa dalweynkoodina siiyay subhaanahu wa ta'ala ruuinka markii la garto ilaahi wala garta ilaahi wala jara ilaahi wala abuda subhaanahu لذين اول اي هذين مث الى الله سبحانه وتعالى قدر كيس يامر كيس سعد قيام ال جوكت وصارت على كينيه وقت الى هذا فلا تستعجلوه مركه وحبها دقدق طلبنا انو كانوا نسد جهه هنا سبحانه الله هو ونزهه يو وتعالى ونكسر يا عم يشركون وحا لوادجنين وينذروا الله هو سوديه الملائكه ملائكه سوديه بالروح ينزلوا الملائكه malaa'ikii rahe soo dayay bir ruuxi ku soo dayay min amrii amarkiisa kamidaha calaamayshaagu ku soo dayay ugu soo dhiibay ruuxu doono oo mi ciibaadiyaha wa qara ilaayuhu u hiyir ugu soo dhiibay ruuxdan oo quraanka ilaahay wuxuu ku yiri aan dadka yareed الملائكة malaaika tawilay soo daya bi ruuxi la soo dayi sura al-haqqa wa quraan bi ruuxu gumagaa bay tansta ayo noore ya qalbigo noore sida jasadkagu nooreyo waxa la cunoo iyo waxa la cabbo waxa uu nooreya qalbigi iyo ruuxdi quraanka ayaa nooreyo saadartu bilahi maraba badan oo aayadan kamintaa in yunaziru malaaika taa ilaahi soo dhiyaa wa jibriil malak kas ee rasuul kas ilaahi xub quraanka ugu soo dhiibi jiray oo macalin u ahaa jibriil yunaziru soo dhiyaa ilaahi al malaaika taa bi ruuxiisu la soo dhiyaa ruux waa nool iyo nafs waa quraanka ruuxdaas oo min amri ilaahi amakiisa hu waxyooda oo malaa'ikta ugu soo dhibey ruuxda aan aan diru Ilaahay ku jira subhana wa ta'ala malaa'ikayuhu ku jira ruuxa aan aan diru u diga dadka u digo calaamada Ilaahay uga warramsa inay Ilaahay u caasay annahu shaani laa ilaaha واح أيح لوا إذا جينا يانا وحوله هين ييجي الإله إله خلق الإنسان أبو, أبو من نطفة تم أبو آبوري مني فإذا هو واستوى إنسان كن الصدر لقى آبوري خصيم ضاضي يو مبين الدود يسعى عدهايب وباك إله كهر مني وإله سبحانه وتعالى الدين كي سقظ ضاضي وإله جيلتان كي سير تفسك كي نطفة هاي ريع مني هو ولا حولهنا خلقنا و اورلكم لاجلكم ينكدتم دوليد امان عامته وخلا دها جيلا يلد يا ارو صد خاصه ان عامله وان عامله ياد نحمدوده عدل تربان او لما كوغ كره وحن نعمه هي يفايده هي فيها وحيدن قسوبو الله سبحانه وتعالى وان عامته دخيده ديفن مريو ورب مرضى دحانت ديف maraxa dhaxanta iyo qow kowtaan ayay idin ku sugano iyo hareega iyo waxa lagu torto laga sameeyay iyo marada aadag ee dhaxanta celsow walan caama xoolahana nicumoleedana kharaqahu abuure lakum lahaynkum idinkadertim abuure fiha wu haydan ku sugan dif un mariya idin ku sugan dhaxanta ka wartaana wanaaficuba ku sugan tira badan oo la koobi kari oo heelitkeedii oo tarankeedii oo من علوي كتب قرتانكو وهاسا كوسان ومنها انعامت حاجه تاكلون عنتانو فيلك عنتانكو وركم حيليهم فيها انعامت دخه الجمال قرح حين وقتي تري وقت وقتي اد سوفيشانو خيره اي كبحايس وا قرح ولا داود هذا ريربدي ومركو خولهم دريريان يا مركي سوغليان وا قرح سيين ولا داود قال دا اي الله يعلي غايا xarada markay ku jiraan laga siiday shaah ilaahay sheegay waa qurux markay la soo gelinayo oo iyagoo soo dhigaya weli waxa xilli barwaaqaha inta xarada ku soo yanaayaan way aanan aanadooda ka buuxaan iyadana waa quruxu naka dadka markay siis soconaysana waa la si oo guriyanta laga soo baxaa la feeriyaa oo la wogal fogeeyey markay soo galeysana إلى الشقق الطايب، ولا ولكم حايد كثفا فيها حورها بحورا عمتا جمال قرحو، حين وقت جبل قرحو كثفا سوريثون عد فوافين إنسانو حراد كسي ذين حين تصفنا يمرح سوهوين إنسانو حراد يساق جلس وتحملو، وإذا انقاد دوري وجيغ جالهن أفق لكم ليس بر الحج بيدن قيسها لم تكونوا أيضا حاتين بالقيه كل جار لها إلا بالشكل أنفسه نفذه عقائد مي هذا الوعتان أو أم بلنسيس عتان أو رفادان أو غيره عقائد مي ذا المي مالا مرة جار كرتم بيدن قد وه وهاسودن كفى عنه كمافي عنه لكن ك قاد بلن أيه نسي هدره وعند الله يستوي وبره عنه وَقَصَصُوا لَهُ يَخْلُقُ مَا لَهُ تَعْلَمُونَ إِلَهِيْنَ و تحميره و إذن قادة أنعام تيوي يقول أنه أثقارك ريسكين إذا كان بلد في إذن قيسة حقه يدل حقه لم تكونوا أيضاً هاتين بارقيه كل جار لها مربة إلا بشكل أنفسي إنه يطلب بطان أو تفادان أو باباة الموين إن ربكم إنسان كهداتين بني آدمك إنه ربكم ربكم لا رؤوف وميد إذن نحاريس بلانه إذن توريتام بلان ورحيم إذن نحاريس بلانه إلهي أدوين كت idim karwaad garallaadina wad ka araysan baali sunan wa ta'ala wadiga aray salaama soo xaydiin samay wal khayla fardaha wal baqara baglaha wal khamira damairaha khalaqaha ilahi wuu abore li tarkabuha inaad kortaam bu ilahi idan ku abore wasiinatanu way idan ku abore waya fardahu wa qurhun faras wa hayaa adu qursan bu واسع بين فسرين تقدم عسرين توحي بهن هو جوارد هي الديارات كن هي مراكب تن يوحن أن لا ت عجيب خير كل واحد يسدو ينعمي له يا شومنا وتعال وطرفان هوا واحد يران كلاه واحد يسق مركه الله سبحانه وتعالى ويحن هدا وحنا هيننا قوننا ولا لين سوين دونا والخيره والبقال هي والحميره خلقها إلهي وحو ابرت لتركبوها انات كرتان وزينتها قرح لنقصق وللهي وحو ابري ويخلقو ابر دونا ما تعلم هدا وحنا قوننا وعلى الله إلهي توي سوى قص السوي الان العباس وقوفه وعلى الله وحق الهي دشي سا حالي والهي اسكو واجب بي بي بي بيان الطريق المستقيم الى الذين عبده ودده taasan ayuun subhanahu wa ta'ala waajib ka garay wasdu sar ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaab kitas iyasna rasul ayu wadade taasanayd oo janada ugu galay inuu caday oo yuhu ruuhi daanona qaad ruuhi daanona kala howa wala wada taasan abaynteeda buu ila isku waajibay inuu ee godada toosan isku wadooyinki waxa جائرٌ مدله حسنة جناده هي حقه إيوه إلهي الربي سكله حسنة النار لو قريه روح الراعون النار قريه ومنه وحوذ ذلك كم إذا جائر مدله حسنة ولو شاهدوا إلهي دا إله الداكم ورسوله هاجم عينه لمن روح بعدي استلمار كنوي وإلهي سبحانه وتعالى عصنه هدوه إلهي دا ولا هو إلهي الذي كوي انزل السودج من نص ماي حق السمرا ما بيو إلهي الكسدي لكم حايدون قسعا منو حق الشراب gobiyaal الن noolan kara hadhuuntalaan wal iska noolan kara maalmo من iyo dad waxa la ka bil aan wax weyn noolaaday abaadir baba qamida hadii ka sahihi waxii meel joogay hal bil oo ka mid ah hanan sawirada mid loo sababka biis ka karaan ku noolaa baba ku واح صرور عنى يجير في يأتي وفر عنى ووزكه لكن الدبيا ويا لمنه ورانكروا هو اله الذي انزل السودجيه من السماء معا بوسك السودجيه اللهكم إذا كدرتم من أوسودجيو حوالها يجي نرى الوجه هنا قلت فاعيناك يوحى صلا منه بيا حج سبوا شرابا ومنه بيا حج الشجر الجيل ku فيه جيلها تصمون حوالها ضغط تام jira ilin kasaba yar ariga iyo geel iyo xurri aydeen daqan yunbatu soo dary lakum ilinka be be ay ku soo dhari asarac ilahay u hind ku soo dhari zarca intada kala duwan ee miraha wadaaytoon buudin ku soo dhari wana qeela wiin ku soo dhay wal caabu ku soo dhari wamin kul tamarat iyo miraha la dadka dhahayow waxan abuuray ya waxan yeeshay الله waxan cunayna kala duwan ajaayibtek wakasna nooyi nooyade waxa yee noo soo dayl ruux sa oo fikray ay daba ogsoon إلهي ku وإلهي وإلهي من oo ilaahay ku jecelada ilaahay ku rumeyo min الله إلهي dad وتعالى wax qosiyowala jala hadamalay ilaahay ذي wa taala harri hebin wax sa qosiyow kamile hebin yunbatu wudali تشريت ترلبا بدن غليده مسجد يا سرنك يا هاد يا كلاج و حترلبا دييرت و زيتون و لين كسو, كسو كل الثمرات هي ريال كات ااد وتربا في ذلك و لقوم يتفكرون و سخر الله و ليه اتين لجيرين دينو شوماجيرتين والشمس والليل ينسا خولين سوسي والقمر ضيخ والنجوم حتكون مسخراتهم حيكسروا بان بأمر إله أمر إلهي أمر كيسو إلهي وصعدي مركاسي سكونين إن في ذلك هلكا يا مالك قراد يا ضيخ سكوني قرخا خيدكا اسكوني عيد ودائر الجيرين إن في ذلك الآيات باكو لقوم يعقلوا ذلك عقل غا إلهي روميسن روحا ساي او سوغنت إلهي كوغرت وين وها سكون إلهي لوو غرتال رباب ربيلي وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر ويهلك كما قد خُلق إن الله هو الصاخر ما ذرأ وحو أمر لكم لأيجاكم ينكدرتين في الأرض ذلك وكاور مختلفا حاله يمد الثلاثة ألوانه أو بور أو غيد أو هو هو سبحانه وحيوان هو وحنوريه وحنتهو إلى الله واحد ذلك سبحانه وتعالى وما ذرأ وسخر الله wa isa ga idin abuuray dhulka ka keenay ma daraa wuxuu abuuray la kum li ajliikum waxa wal bayna gara inu sadee rubbi waa saasuma sababa hatta ilaahi inagu inoob dhulka ilaahi inagu noobo waxa nool inaga leenobo waxa nool inu buraha iyo laagaha iyo waxa soogay ilaahi inagu inoosemey inagaana waxa la ino qaburay ibadah wamadara abu ilaahi iskhira lakum bidinka dirtin fil وهو إلهي الذي كيوي سخر البحر بدينين سخرين لتأكلوا سادو عنتان منه بد حق هذا لحم الهيربو طريا فسوي في العصو ماي وبالصاد بحاي تاكلوا عنتان وتستخرجوا واتكسروا البحران منه بد حق هذا حليه من واحد قرحسان وحيالها قرح اودان بدا لا سد بحيال لولكي وكمرجانك وحتره بان سلبسونها والشراثان حلية تلبسون على ثلاثة، وترى والأركي يسارو على الله ضيوف، الفلك دونيديو مواخير جاحسة فيه بد الحار، لي يساو كرج جاحسة، إلهي وأقول صراقة، هذا بياض كانح صوريس، أو ماكيلح صوريس سلا، والضدي بربرق وكرية سكفي عن قص صوريس، إلهي يساو كرج جاحي، للتبط إلهي نحوا دون تقص خري أو قدر دقي، نبيه listabsta fuusado dalaptan wi feer ista ilahay kala wanaaraan haddii man adonku balaa u wada dhexeyo ha quban marka qolaha halken joogta waxa haysani qolada waxa haysataa kuwana waxa haysana wax wax soo gudbiyaan oo qol walba waxayna haysanin qolada kala ugu gudbaysid doontaa suuulay ismaay baddaas ilaahay subhanahu wa ta'ala si marku saylay subhanahu wa ta'ala qaddarin baa in ay halasen toobabba ilaahay wuxuu leeyahay tabsaqo muntada doonta maxaa badda ilaahay wuxuu xadsiyeey oo lagu saxirey oo biyo qadil ucaysay sadex qortaytan oo lagu doonatan cid qeynadinku haystana meel toogul wala cala tan tashkoon iyo sadexu kidan bo alle subhanahu wa ta'ala wuxuu haynta heshan ilaahay ku caasiyeen الذي سخر البحر فقد يجب أن يسخرين الذين منه ساد و لحم لحمة وحسن لكرة كريمة هذه كريمة لجوان كريمة بأن تقول لهذا أدوس إليه و سخرين بحل يرباء لقالنا إياه مرحل أن تسخرون منه يجب أن يجب أن يحسنه وتستخرج منه وتلسه بحسن منه يجب أن يجب أن يحلية تلبسونه و تتكوك الحسن وتراه ذلك الفلك بمواخرات الله عنيس في بد بحية جيحان يساء ولي تبتغوا إلهي من فنساء ياري لتبتغوا ساعة جاستان من فضله ولا علاكم تشكرون وألقى إلهي خلق أما جعل إلهي ياري في العبد الملك دحي يساء هواسياء بورم إلهي ياري أن تبيد بكم ألا تبيد سيناء بكم يدينك سيناء بورم يدينك سيناء بورم يدوص إلهي ياري إلهي سيدنا مربضا وعيدا كميطة وكشاكك بورم يسعون اللهوهوهوهوهوهوهوهوه أول رقاق على الغم نوران كرم، والقى جعل إلهي ويرى في لآل الدول قد حيسا فواسيه برويرى بو أنتميت ألا تبيت ثين رقاقن بكل بدنك وأنهرم بإلهيال للكم إلهي ببدين سبب دنيا وبيال وصورة ودوية لعلكم تهددون سعد مشهد البثن أجرتمه هدوء ده أبين وضعة عليها الضبور تنضد إن وهرسها حتى كل هالك سكر وها النسا maanan marayuu yar iman marikareen dadmo marikareen xoolo marikareen ya jeexi kala halkaas oo kalburta dad saahdalo wadareen ilaahay ba halka karimada u sameeyo saa uu ilaahay u bootar galay in la وانهرهم جلاله جل سبحانه وتعالى ذلك دهيسه يرسولن لعلكم تاتدون شادت قصد كنية مجد التيكو وعلامات علامات يو يوب النجم التهوي يهتدونها ددكو كوانا وخو قرتان هبنكيه فكاع لوو علامات كان محيهن وبورها اساس عبد الله بن عباد بورها وي وعلامتها وي روح حدي او مريه ميلوسن والدار هنا وسيد عن badda markad maraysu xageed ku galanay samaysha ay soo taaxid ka haw baa ku garanayso badiga soo kale baa haweenku ku meelay ka yaraata ka jiruu oo ka xidig ee wadho wa ku افان رو افان الله يخلق ابورا كمان مخلوق من لميديا لا يخلقهم وحب ابو رين افلا تذكروا انهم حقراتان ميدان وانتم ان بالله سبحانه الوهو حايلي سمي شاد اول سميسان او خراس الله ايدين سوطرييه وخان الله لا tashsuha makoobey kartaan ina shukrigiida la timadanis ka dhaafe hata ma troobey kartaan kow iyo laba hadii la dhaho malaayiin iyo balaayiin iyo laba tiri karo ma wa tirab ma ma xisaabi karo alleh nucud ilaahay واحد سري وما تعلنون يواحد موج سنة, سنة وهذا الله فعله والذين القوة يدعون عابد من دويله إليها غير لا يخلقون ما عبر والذين القوة يدعون عابد ومن دويله إليها غير لا يخلقون ما عبر وكل عابد شيئا ما أبورا وهم يجع يخلقون العبور ما يعبر سكرا يجع أموات ومية غير رحياه كونه الغير كدوه وما يشعون منه ايانا غورتا يبعثون لسودهن واحد عاويسان ومهد بالاسماء لله قيريه قوريه دخانيه واحد عاوي جيرن اموات يددن طيب بعاوي جيرن ذلك انه الحسين تبن لم عاوده دد رنتا لعاوده اموات وهي وغير احياء من ايانا غورتا يبعثون لسودهن الهوكم الهين معبود تن اله واحد واله تله فالذين لا يؤمنون قوا عن رواسنا قلوبهم منكرة إلهية كبريها و دينهم ساقل بوهو ما أقروا حق إلههم فأنوا تائهين وهم يوم مستكبرون و يسكتبون إله إبراهيم كبر إله العابدون و هو لا ولدين و يتكبرون ان كو ان اخرهم شنين اخرون رب يسين خبلن صادت كان حديثا كو اركيس من كان يؤمن بالله و يوم الاخرة الصاح اما صاغي الصمي اد روح و قيامة رميسن وحي وحكذا لنا وحوي وحوي أنه كتكيه وحوي أنه الله يمنى يفرح كل صلاة وصلاة ما دونه إلهكم معبودين إلههم واحد ومعبود كريه فالذين قوة لا يؤمنون أن رميسنين في الآخرة آخر غروب مقلب غروب طوض منكرة إلهي كاريكيها إنه كاريكا لقان غروب طوض ويديري ساو وهم يوجد مستقبل ويتكبرين أيان. لا جرم وحا حقها أن الله إلهي يعلم بيديهي ما يسرون روحى سلاى سنيان وما يعيون يوحى موج سنيان إنه إلهي لا يحب مجعر على مستكبين كوي إسكبرية وإذا طير اللهم رك الجال الغل ماذا أنزل ربكم سبيين في السودجي قال روحى دهان أصدروا الأولين في السودجي قال لم روحى ثقان كوي ربنا تود إلهي السودجي سبحانه وتعالى عما يقر الكافرون علوا كبير إلهي كتابك يحقون له وعدت كواربنا لجسوع قريب تصله و طهمرك الغ ما لا أنز ربكم رَبُّكُمْ قَالُوا أَصَادِرُ كررب تب بود ساسيح كل لاحمروا قالوا ذلك السسيها عليه لاليحوا لي لي. الس حمباران فزارهم دنوب تودي كاملة حراة مض مايسرا يوم القيامة مع القيامة ومن دمدقائي ستان حمام بضنا وقال الله سبحانه وتعالى عريس بضنا وحي وطار قد مكره هو إلهي إيا كتابك سئي وحسولك سبكرا يوم مهرين الله سبحانه وتعالى قد مكره وحا إلهي بكره إيا فسولك سئي كتابك سئي الذين كوي من قبل مكون كوري فأطل الله إلهي بأقيم بنيانهم اسمه هذه من القواعد أساسكي فخروا وحا قسوا الدماء وقسوا عليهم أساق مالك يقولون أنه سكاء السقف وصالة إلى بنيان فوسع يستوي هي أساس فخر عليهم السقف وقصور من فوقهم حج ولا كوره العذاب الأدب أدب كبر من حيث المال لا يشعرون أين كفلان كف ينوي ما أين كفلان يبى أدب طويل فسلم بالله الحمد والحمد لله إن جرى قال في وينها أو أفرطا أدون كندا بقهر الله أن قطع الله وأنا إسلام هاي لونا جعلها متكميدها وين رواة الجلاة متقدو afar بقول islaayna qof ee geyta indhaan oo sanaa iyo boqor haa adduunka dhanu maamulay afar boqolna ilahay kana u halka ka galiyay ayu la rafaatan oo ruuxaddu taa ugu naxayis badan wuxuu ah ruuxa inta dibba soo كبه madaxa kaga nufte wuxuu baasha uga soo dhacdo kaba la la doon afar boqol soo saaway ciqaab nin ka soo haydana wasarintu hoos dheer oo yeyay adduunki لا كسم الله أن قمهم أن كرعت كعب مركها وتعالى سنو الشيء جي هذا حتى استقر خنيجي هاي قالوا نبئ إليه من يرسل فيرين بوقيانو بإعلال كسر ويجمد قد ما كره وحاب إلهي سبحانه وتعالى الدين تسي الرسول تسي رضى الله الذين كوي من قبلهم كون نبيلهن هذا الرضى قال الله ماي كهريف فأطلاه إلهي بأوجيمت بنيانهم باسمه هذه من القواعد الأساس عليهم دش غاضل السقف سقف في قرعة قصر الدعي من فوقهم حجة السراب في قصر الدعي وتأمل علا علايب كبر عجيب من حيث المال حجج لا يشعرون أنهم كف ثم يوم القيامة من تاج الجودة يدن كمركز تلو على ثم يوم القيامة ما عند القيامة يخذيهم إلى يودلين ويقوروا هل أول حدها هي أين الشركاء كل الشركات إلىها أول الذين قواسوا كنت مع هذين تشعقون قوة الدولة فيهم إيرقين الشركاء إليهن أتكدوا ذي جبتين قال الذين كي وحي لهم وط العلم وقيامته علمه الذي إن الخزي دل عليهم ما أن وسواه على الكافرين والنقضاء بشر لا صيدك ممننت أله يعني علمه هوا سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة مكذبون خسال له لا جود لبب بي هارين ثم يوم القيامة يخذهم إليه وسلي ويقول وخذ جس الدين توجج جس جرينه الله وفق أين شركائي أول شركاء إلي شركاء إلي الذين قوّاسوا كنت معهم تشعبنا فيهم قوّات ضاربة. إذا الأمور توضيئنا وحيلين قوت كم مر مجدتين أول قال الذين في العلم وحدهن إن الخزي يولي والصوّة اليوم إن الخزي اليوم والصوّة دل يوصوها عدد على الكافرين الذين كافرين توافقوا فتوفهم الملائكتو ملائكة عفسان عزو ظالما انفض ياون نفتودا دلمييو الهي العاصي فاعل قوس سلام و اسمي نوجانسن اي ديبن وانا سلاماي روحه عاصي ماكي نفتو كبخيسا و اسديف كب ييو الهي وانكو سيف فرعون كي امنتو بالذي امر به بن اسرائيل وكاي فعال قوّة سلامه في جانس بخدينه إلهي إلهي قوي سلامه ما كنا صلاة لهم بالله ما كنا ما نحن نعمل قوّة سماوية من سوء الحمان بلا وط سمايسان إن الله إله عالم وجهي بما كنت مخلين نعمل قوّة سماوية فذ الخروص صلوا الله ومركان نفسك بحيس وليون نفسك تكبر حينا قوي إلى جنة ويساء عرض كبل الله فذ الخروج جرى أبوي جهنم فيها حالات كواري فلا بيسو حباس بل مثول كو إسكبريه وإلهي يدين تسير رسوله كي في حق إسكبريه هو يقول هذا البصر بيسا فلا بيسا مطوى المتكبرين كو إسكبريه هو يقول هذا وقيله الحلقين للذين اتقوا. هو إلهي كعب صبو من ينتهى ماذا أنزل محسو الدجي ربكم ربكم قالوا خيرا ساسق لهم إلا ودد إلهي الرمي وإلهي جعل وإيمان له تقينا وحيدان خير بإلهي السودج بركوا إليه سودجي نحرس إليه سودجي كريم كسيبه سودجي حق به سودجي جندا إلى النار كتاب ناقل عذابه سودجي صل الله عليه وسلم خير بسودجي قالوا خير للذين أبقا ليهم كوي وحي ليهم أحسنوا ونجا السماوي وإله أطاعي في هذه في هذه الدنيا الدنيا كان ده حي صدقت إله أطاعي وحي لي حصنوا ولا ولدداروا أخرة أخرة دار ترى خير خ خير بلى الدنيا كان حسن ليهم في من يقينطا و الهي وحي الروح سي وحاغو وينويا يا تقوات ادوهم كانوا الى الله سبحانه وتعالى حصن فيني قلبودي دجيناي ولولك والبهار كايي مرغته يمشاكل كايي وحاس الى الله سبحانه وتعالى كبابيني اخرنا الى الله سبحانه وتعالى في ولدار الاخره خير وحكس الخير بالجننه ان لديمين ايها الجيناي للذين في وحي لين احسنوا وانا في هذه في كان كنا قوي إحسانك السماوية طاعا هذا اللين بدوح إليهن حسناتٌ بأدنك كلهن وأنا بيليهن إلهي بكرها لنقني إلهي بقلب دجني إلهي بسمحنا وتعالى أُنحاري صني ولا دار الآخرة أدنك حسنات إليهن ولا دار الآخرة داس الضباع خير كشي خير بنت أدنك يوحى لسي ولا نعمه يوحى نعماً بذا دار المستقينة ذات إلهي كعشرة مستقيين صلروه دار تعيجلايان بني عبذا جنات عدن بي يدخلونها دار تودي ولهي سبحانه وتعالى جنات عدن بي يدخلونها جنات انكي ان باباينين ان لقدروا ما يدخلونها اي يدخلونها قليا تجري وحاصعون من تحت هاسا الانهار لهم وحيليهم فيها جنات حدا ما يرشعون وحي الدونة وحي الله وحي الدونة قلب بقاءه ولباب ما عربك كده وقت ميس حسافرتك وشعري ميس قلب بقاء يدخل وحي الدونة من سواكه كلية له wuxuu wuxuu doonaan wax la xuno hadduu noqdo waa la xirtaa hadduu noqdo xataa haddii haween doonto mid doonto waxaa halka qoymaynaa qalbiga markii aad ku qabato ayay halka Ilaahay ku keenaya المرائق طيبين يقول نظيف هاو يقول طاهر هاو يقول دم دي لا مايراي ساع الى سبحانه وتعالى ايه كب وحده قلب بدن كودي وانا نظيف وطاهر يقولون مرائق هيفد دهايان سلام عليكم مركي نفل قايس سالو دهايان ورجي في نهاس تدخل الجنه سجله بما كنتم تعملوا واحد ثمين جتين سيفتي صصلو ديب الله سبحانه وتعالى فقينت والذين قوه تتوفى والمرائك الطيبين ايغو دموكي لغن بيرو ظاهرها او نليس هو الوهي هو جعليه رالي الوهي كان هي اي ادونك كتغن يا سلام عليكم اصلا غدهاي بما كنتم تعملون هل ينظرون ذلك الوهي عاصنيه مي يسغيان الا ان تاتهم الملائكه مرايكه نفس القادر الوهي هي او ما أو جاء أمر ربكم أم قيام ذا إكتمال دم وقرأ ذلك كصبح ما أن جمعاء يقرأ كصبح يساك ما أن كيتور الله ما انت إنتي نجاحي تور ما هي نو إلهي سبحانه وحده بيتسوي شأن إذا إنت ما الدم ملايتنفت قاعدة أو أو أمر ربك إلهي أمرك كيولنا وقيام ذي إنجيم كذلك الساسي فعلى صماءين الذين كوي من قبل يكون قريشها yakub beer nuyu lay mahamud ku kooreey wana dalawan uu la bilaayna marku babiyo helegay madul min walakin kanu hayaa infasa nafta wa yadliuna kuwdi min yaga ilaaha caasiyawi fasabahu waxa ku dhacay sayaaatu ma amalu wahi ay sameeyeen xamaan fii fii mirhi sabab ku dhacay waxaa waxaa hareeray qoway waxaa waxaa dagay be biir waxaa ku dagay ma kaanu wadaayeen biisaga saaduun ala ka ay وقال الذين قوي وحيد لها أشركوا إلهي لو شاء الله إلهي أدو الدون لها ما عبدنا ما ننعبدنا من دونه إلهي غير كم من شيء هدو إلهي الدون لها وكريمات الحققة لكن بعض من القيام وإننا إلهي نرد نوض فرح ما قال ببضن أيها ضوحة وقرار لهوث مركزة له إلهي كعصه إلهي عبائي سل الله يموت وإننا نسكد وردها إلهي إلهي سبحانه وتعالى سبحانه مركو إله دوانا سلاط سكن دوانا مركو إله دوانا الصائم دا مركو دوانا واحد صائم دا مركو دوانا واحد وهذا الحقه لكن بعض اللي رجع فرحوا من كم حل الله شيئا ولا وان مغلي وان قاذنا يياه مركي الشرك اللي ود وان مغلي وان كتر جيح لكن قال هذا واحد كهاد الجريم واحد الخونة الشرك الصايم لكن إلهي سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا حيلا لو الله إله يدونيلها ماوس يدونيلنا ما عبدنا ما نعبد من دونه إله غيرك من شيء نحن أنجئ ولا آبون أنجئ آبان من من نئك عبد ولا حرمنا ما ن من دونه إله سو من شيء وحس إله حرام ما ن إله وحيد كذلك صاصي فعرى سمايين الذين من قبل هي كوري فهل على الرسل رسل دفي عليهم يتاي إلا البلاغ جايتين ويه الغبن وعد وحكل الرسل لو إلا هنا يذكر حقا حكم وين سقط ولا قد بعتنا والله قد بعتنا واندري في كل أمة أمة كسر الرسولا بنود الرئ أن يعبد الله وان كنري وقلنا وقولنا الرسول يوحى آه... أمة وانكون لي أن يعبد الله, الله, الله إله عاود ويتني وطاعود كفوا جاهد إله غير كيو أو إله غير كيو لا عاود ولم بطاعود فمنهم وحكم يذكر الرسول دري من تضع كميدة هد الله إلهي وكنري ومنهم حكم إذا من تضع كميدة عقد أي واجب شيء عليه دشيسا الضلالة البعض إلهي أفرى وقدره باليو فصيروا صعب في العدد الأكبر صعب فانظروا فيه كيف السذج كان أعطى عطوت المكذبين كل إلهي بيني فالميشر كذب بيني يا عرب بل ف... لو كنت سعطا في ريح حي كذب بيني إلهي ميشر من بلن كوره ما يبي كذب هلاك بي كذب بيني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بند الري حنا كنا للاممضه اني عبد الله ويتن داوود الهي اعبود والهي غيثنا عابدانا قد راض فمن محاكم الى من من يدت هذ الله الهي هو هنوني ومنهم من حقض عليه الضلاله وقام بما اي كو واجبته بادينمه الهي هرق <تصفيق> قرى فصيروا في الارض الضقت الهي فندرو فيا كيف ستكانت عاقبه المكذبين انت حرش نقول ان لا من فإن leeydii mahanuur iyo maaydii ruux ilahay baadiyeey ilaahayna qoray siddaada kabdhum weeriga hawoon maay fasul kala sabrseenay dadka ilahay ba subhanahu wa ta'ala ko doonana iyo ko doonana baadiyeey ku ilaay baadi la doonay mahanuuray nabi leen xadhaa go hay sidibin gaarsiis sifood oo dhibaato ku jirin dadka u gaarsiif nafada hadhibin ayo alle subhanahu إلهي يا أبوري أكان نايزودنا لساو غرتي كي إلهي روميه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى فضلك حنونيه ساس رب سبحانه وتعالى انت حرص على هداهم حضر حنونكوده كوداشه وجعشه فين الا لا يهدي لقد على علينا إلهي روميان ادهرك وها ابو طال موسى الرومين يا الله سبحانه وتعالى موسى هو قدري الا رسول صلى الله عليه وسلم انك لا تجدي وارو وجج على رسولكم انه حنون او ان بدن الهي سبحانه وتعالى كتاب فيس الدفاعي ان بدن الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاعي جاء الى وحولبه امت اي الله ينقرهكم ايو حان ما انت عسك المره تروح الى الهي حنوني وحنون ايو تروح الى الهي باهي يوريك لمونه كذا انا على مله عبد المطلب كل ذا كلمه ويدعي ان قيامته اله لا هرتف وان كدوده اله هرتين لا الله وكلا يد او اوجهيه كانوا يدان مدينه عبد المطلب حال كاسه او جنبني انا على مله عبد المطلب ابانا كبقينا قريش هي عيانا قلبي ما كدمنه وعبسد اديق ان كواجين ساس لكن في alla ay amar ku dibanayay bu'absaday way dahan ka baqayaa inta xarisa dad la shalaahooda fa inalla ilaha u qor inuu ku dhin wa ma lahum ma wax baadin uga geergaar oo hanuuniyay mareew wax samuu way daartayn ilahi be ku ugu dambeeyay la yaqtu allah ilahi soo saari mahayay ku daartayn mayan بلا والسوعي وعدا وبلن وعليه الله يجوش حقا وضبهو إنه الله سوعي يدخل ولكن أكثر الناس لا يعلمون السلام وهو يدخل بانك يبين لهم من يختلفون يبعثهم اللي سوى قدرين وفهم الله يقصوا بهنا يدخل ليبين السوى عبدالي اللهم يجب اللي يختلفون فيه حق هوي وليعلمان الذين كفروا وليعلم اي سيوجد ان الذين كوي كفروا قالوا بي انهم كانوا كادين بين ريال قالكم مركاي دمالي سافره لا قادله اوي داتكي سو رفايج السود دال جري يجود بن سوبخي نفتهودا كاغتاله يكون غلي اي كوي وخي دون اس كاساي الله سبحانه وتعالى ما وس صدوني وي ما دعيسه وخا قيامله ودعيسه واسلام وي لهم اللي يختلفون فيه وي خلاف سوي له وقعد يا سبحانه وتعالى وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين بين الشرييم وبين الليال هي بين الرسول بين قولون هذا الكلام وحاض فوديسان شعليديان روح حرره رائع او سان نقودو سي قولون هذا الكلام ليسين ان كدانو وان كادلو اذا اردنا ان مركان دونا ان نقول له هو انت ظببهي وحاض ان كفايشان وآره كارترايو عارض الراعيو جرو عن ايمان كلاهم بوحس لعرسي لكن الىك انت سواء انت اول كن انت ودهيكه ولا دينا هاجر وكيهجرودي لله الى ذاتك يووجرودي ان بعد ما ظلموا انت للجميع ولا دبكدب لنبو وانهم وان في الدنيا حسنا مل وناغسن او خير بدن هان دجناين ولا اجر الاخره اخر اجر كده اكبر كسي وي وحي ادونكه لو كانوا هدين والذين هاجروا في الله من بعد مرض. فلنا بواء إنه في الدنيا حسن. إلهي درت الروح وح كخير بضم. في كنه ينحجل وح كاريسة. حجل و كابقول أدرك كاريسة. حجل فعلا كاريسة. حجل صح البكيل كاس. لكن إلهي وحقوبه لا نقاذي. ورسوله كان يعلم في شيء إلهي كوبه درت من وسطين أي وح لكن سائر بضم. أي أبها أنت هي إلهي الروح وافق يوم بوقف رنا بوأنا في الدنيا حسن، وحن أدون كد الدنيا إن قصينا إنه أول اسمحنا ولد، دار ولد ثم بد الدنيا إن فسرين بنس عبد الله عباس يحيى وين مدينة، كفى عناتنا كوكاخير بدنا تكبرا كبدا كجعلا ركضنا ولا يجول آخرة آخرة أجلك هي رياب أكبر وكوين محدون لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على الذين كوي وكوا أجلك آخرة وخير بدنا يهي صبروا صبروا، قدر في الله هي اللي صبروا وعلى ربهم لا يتوقفون التلاصر وما أرسلنا. ما ندرن من قبل كهربة إلا هجر رجموا ين نوح إلهي لهم أنوحيون فاسألو سؤال بل هذا ذكري ذكر القرآن كله سياه ذكري آل إن كنتم هادئين لا تعلمون بل كوي آل كتاب كهرين كن كهري ويدية سبحانه وتعالى صلّى الله عليه وسلم إلا هجر فقوم سودير النبي لم سودير المرائج هوان عد كلام من فجاسون نوح إلهي لهم أنوحيون فاسألوا هذا ذكري إن كنتم لا تعلم بالبيانات ما نصده الرسول حجوني آل والذور يأكل الطب وأنزل له وانسود الجني إليك عليه حاجة ينوي له الحلو أذية القرآن كان سود الجني لتبين الصدور عضيسة للناس ذاتك ما نزل وش الهز لوسود الجي إليم يجع حجوضة يور علاهم سي يتفكرون يو نفكرن ولاي أجرتان سبحانه وتعالى مك كتابك فهمان ويكوت الدبران ويدقريستان والرومان سي أي إله سبحانه وتعالى أجرتانه أو خير وبهلاه وإيمان وجزيادي وأنزلنا إليك دير لتبي مركا حالك رسولك iyo ficilka rasuulka iyo hadithada tanaba quraanka wax badan ka badan wa saahiile ay sheegay quraanka ayuu leeyahay ee rasuulka ku cadeynaya sallallahu alayhi wasallam oo hadith ka او يأتيهم اجهوم العذاب على دميه امن كيهن من حيث الله يشعرون ما لا ينكفي لين كفلين. هو مكرج حن الله ايمان ايه الله عاصنيه سبحانه وتعالى وكتابه الالهيه السنه اي يا رسول صلى الله عليه وسلم ربا اني كته خلصان الله وتجيري امن بكيهن هنا السنه كل عدو مع امن بكيهن الذين قوه مكرس سياتي مكرج حن لا ايمان ايو سمينيه معاصيده إلهي سبحانه وتعالى هي كتابك السنكوري منه يا رسول والربي هنا يبابيان أن يخصف الله إنه إلهي اللقوا يمآين بكيهم به بيغة الأرض أو, يأخذهم أو يأتيهم من العذاب وعذابك أغلي ماده من حيث الله يشعره أو يأخذهم إلهي قبط المآين بكيهم في تقلبهم يبقى تقدومه إيه سوقه لصعوده صفر إيه وكاسه شداد روح النور الأردن وصميه وصميه إنه إلهي سبحانه وتعالى قبط المآين بكيهم فما هم أهانين بمعجزين إلهي وقف انكاروه إلهي سبحانه وتعالى لقف كما يرغضون منه قف أو يأخذهم مآم بكينين وقفت في تقلمهم قد جد قدوا مكودة فما هم أهانين بمعجزينك وإلهي عجز قلنكارا أو يأخذهم إلهي وقفت مآم بكينين على تخوف أفسده الشهدو وانا تنوالك بيمن كثير هذا هو حيث فراني هذا هو حيث هذا هو حيث إذا كنت أخبره أخبره هذا هو حيث فر اس إلى علينا هل كان قاعب كا صنيع دواثيني كجفت وق وآخره أدو كالدوام وعبدالله عباس كوفا صنيع استوى الساحيب كي هري لوقف صطيب هدر العرب يروح أجعله الطقان يعود نطي أدو كنوع فلان يسأينه سلا سكر فقولنا على مرك على تخوف من وسط عبسلوش أن يلقه بجميع بقية أو يأخذ منه على تخوف عبسلوش أيه وعبصني فين ربكم ربنا لراووف إلهي سبحانه وتعالى وإذن ترتان بضان العقابة عن يكسر الدجنة مركز على السلام أو لم يروا مين عركين إلا ما خلق الله إلهي وحوه وبرح ومن شيء شيء يتفيه وقدره ذلال هركيس عن اليمين والشمائل سجدا حاروه هركاس من لله إلهي وسجودة وهم هراركاسنا داخلنا إلهي يدل لسيهم قيدها إيا بورها إيا سأوتها جن ولا في سمرنا حاجة سؤاد أي قرع وماشي كسب بعض مرة حاجة ونعرض نحب مرة مالو عادي إلهي أيضا إنه وش على هو سجوده حاجة أمر كهار كعادي وسجودتين حاجة أمر كهار كعادي وسجودتين قال كهار كيس سجودي جد كهار كيس حتى الله سبحانه وتعالى سبحانه إذن كي بين آدم كا إلهي إن كثر السجود حول دين تيماري أو لم يرو مين عرقين إلَمَ خَرَقَ اللهُ وحو إلهي أوراي أو من شيء شئه وأول بقى ذ شئه والنفله والنفل هاي أوكر يتفي يومين أوجينه إنه مر بدين عادي شيء, شيء. أو نفليق. أو نفليق. أو عن اليميني أي وش مرة ملكت هذا مرة سجدا حرئي وحرك يفوز جلس لله وهم يبونه وحرك يدخلونه إلهي أود لا وللله إله يشهد حؤس وجوده ما في السماوات مخلوق السماء وما في الأرض مخلوق ومن دابة وح صعده وح كصاع صعد السماء الجغر أمر لرك الجغر إله يسجدن والملائكة تونا إله يسجدن وهم لا يستكبرون يستكبرين وللله يشهد حؤس ما في السماوات وما في الأرض من دابة او صعده وح كصاع صعد السماء الجغر أمر لرك إله وهم لا يستكبرون يخافون الملائكة كعب صلا صبهم من فوقهم حال ويحيو يقرقوط ويفعلون ويسمعين ما ما يأمرون وحلا فريج إلهي وفريس سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقه يدخلون دريشات دواعن السراء أي ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون والله العالم